وَإِنَّكَ لَتُنَقِّلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ نَأْتِيكُمْ بِشِهَابِ قُبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْبُورَكَ مَنْ فِي النِّيرِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَيَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَمْ يُدِبِرُ وَلَمْ يُعَقِبْ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الآيَةُ مُبِصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعَلُوا فَوَظْرَكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِ